أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة وكنتم تعادون أنبيائي والمؤمنين بسببهم قال العلماء الربانيون إن الهوان والعذاب يوم القيامة واقع على الكافر إذا الذين ينطقون بخير في الدنيا سينطقون بخير يوم القيامة وتأمل هذه الآية الكريمة ثم يوم القيامة يخزيهم أي ثم يوم القيامة يدل الله الكافرين ويهينهم بالعذاب ويظهر فضائحهم فما كانت تخفيها ضمائرهم يجعله الله على ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أي ويقول الله يوم القيامه للمشركين أين الذين كنتم تعبدونهم في الدنيا وتزعمون أنهم شركائي وتتخذونهم أولياء من دوني وتعادون الله وحزبه بسببهم فليدفعوا عنكم هذا العذاب قال الذين اوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر أي سيقول الذين اتاهم الله العلم في الدنيا سيقولون يوم القيامة إن الذلة والهوان يوم القيامة والعذاب كائن على الكافر فينبغي على الإنسان أن يكون ناطقا في الدنيا بالحق آمرا بالمعروف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 إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنيا لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه والإنسان يعمل في حياته حتى يموت على الإسلام والتوحيد ويحذر الإنسان من خاتمة السوء قال تعالى الذين تتوفاهم الملائجة ظالمي أنفسهم فالإنسان مطالب أن يدفع الظلم عن نفسه وأن يزكي نفسه وأن يرفعها وأن يعليها فإذا لم يفعل فصار ظالما لنفسه وهنا تذكير بأن النفس أمانة عندك فاحذر أن تضيعها أي إن الخذية والسوء على الكافرين الذين تقبض الملائكة ارواحهم حال كونهم ظالمين لانفسهم. بالكفر والشرك والمعاصي فأوردوها بذلك موارد الهلاك فألقوا السلام ما كنا نعمل من سبب تأمل متى ألقوا السلام حينما جاءهم الموت والإنسان في وقت الحرية مطالب بالعمل الصالح لأن القاء السلام في حال الموت لا ينفع إنما الذي ينفع حينما تخشى الله بالغيب وبالعلانية وتكون في هذه الدنيا على طاعة الله تعالى فألقوا السلام، أي فاستسلم أولئك الظالمون عند الموت لله وانقادوا لطاعة ربهم حين عاينوا الموت وقالوا للملائكه الذين يقبضون أرواحهم منكرين كفرهم ومعاصهم ما كنا نكفر بالله ولا نشرك به ولا نعصيه هكذا يقولون ولكن لا ينفعهم بل إن الله عليم بما كنتم تعملون أي فيقال لهم ليس الأمر كما تزعمون بل كنتم تعملون السوء إن الله عليم بالذي كنتم تعملونه من الكفر والشرك والمعاصي فلا ينفعكم إنكاركم وسيجازيكم على أعمالكم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ويقال لهم ادخلوا حسب أعمالكم أبواب جهنم ماكتين فيها أبدا فلساءت مقر للمتكبرين عن الإيمان بالله وعبادته وحده فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها اي يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم فكل منكم يعذب في طبقة من طبقاتها بحسب عمله ما كثين في جهنم أبدا فبئس مثوى المتكبرين أي فلبئس منزل المتكبرين عن الإيمان بالله وتوحيده نار جهنم وهنا يعني يستذكر الإنسان أن المرأة حينما يعصي ربه بترك الواجبات أو بفعل المحرمات فليعلم أنه متكبر على أمر الله لأن الكبر بطر الحق وغمض الناس فليحذر, فليحذر الإنسان الكبر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 للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا التعامل مع خلقه في هذه الحياة الدنيا مثوبة حسنة منها النصر وساعة الرزق وما أعده الله لهم من الثواب في الآخرة خير مما عجله لهم في الدنيا ولنعم دار المتقين لربهم بانتتال أوامره واجتناب نواهيه دار الآخرة ولكن هذه الآية العظيمة ينشرح صدر المؤمن كلما ما قرأها حينما يرى فوائد الإيمان وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا اي قيل للمتقين ماذا أنزل ربكم من الوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أنزل الله خيرا عظيما في الدنيا والآخرة وهو القرآن رحمة وهدى وبركة لمن آمن به واتبعه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أي للمؤمنين الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله ثواب حسن عاجل في الدنيا بالحياة الطيبه والرزق الحسن وحصول السرور وتحقق السعادة وتأمل أن ربنا قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعملون نسأل الله ان يجعل تهجيرنا في طاعته وان يجعلنا ممن قال فيهم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعمل قال ولدار الآخرة خير وتأمل لما كان الدار الدنيا سريعة الزوال أخبر عن حاله في الآخرة فقال ولدار الآخرة خير أي ولجزاء المؤمنين في الدار الآخرة في الجنة خير لهم من الجزاء المعجل لهم في دار الدنيا وهكذا ربنا يقول وما عند الله خير للأبرار ويقول الربيع بن خسيم ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت قال ولا دار المتقين أي ولا نعم دار المتقين الذين يمتثلون أوامر الله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 تجري من تحتها الأنهار أي بساتين ويقام يدخلها المتقون لا يرحلون عنها تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار وهذه أجمل مناظر لهم فيها ما يشاءون أي المتقين في جنات عدن كل ما تشتهيه أنفسهم وما يريدونه وربنا قال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين قال كذلك يجزي الله المتقين. أي مثل هذا الجزاء الحسن يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله وأحسن في عبادة الخالق وأحسن لعبيد الله ثم وصفهم بأعظم الأوصاف قال الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين يقبض ملك الموت أعوانه من الملائكة أرواحهم في حال ضهارة قلوبهم في حال ضهارة قلوبهم من الكفر تخاطبهم الملائكة بقولهم سلام عليكم سلمتم من كل آفة اللهم سلمنا من كل آفة في أبداننا في أهلنا، في دنيانا في آخرتنا يا أرحم الرحيم ويرحم الله من قال آمين سلمتم من كل آفة ادخل الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح وتأمل يا إخواني الاعتقاد الاعتقاد الاعتقاد كونوا على الاعتقاد الصحيح إذا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين أي يجزي الله بذلك المتقين الذين تقبض ملائكة الموت أرواحهم والحال أنهم طيبون بطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يخلوا بإيمانهم يقولون سلام عليكم أي تقول ملائكة الموت المتقين عند غبض أرواحهم سلام عليكم تحية كاملة لكم وسلامة لكم من كل مكروه وآفأ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي ويقولون أيضا أدخل الجنة بسبب ما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا من الأعمال الصالحة طلبا لمرضات الله تعالى وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وتأمل كلمة سلام والسلام عليكم ومن يقرأ في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري سيجد أبواب عديدة لهذه الكريمة الجليلة فكلما سلمت على أحد استذكر عظمة هذه الكريمة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وما ظلمهم حين أهلكهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإيرادها موارد الهلاك بالكفر بالله والذال في إنسان يستذكر هذه اللحظات لأنه موقن أنه ميت وموقن أنه ستقبض روحه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي هل ينتظر هؤلاء المشركون المتقاعسون عن الإيمان بالرسل فيما انزل إليهم من ربهم إلا أن تأتيهم الملائكة لقض أرواحهم حال كونهم ظالمين حال كونهم ظالمين لأنفسهم أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر الله بحشرهم يوم القيامة كذلك فعل الذين من قبلهم أي كما يفعل هؤلاء المشركون فعل أسلافهم الكفر ذلك ايضا فاصروا على كفرهم وتمادوا في شركهم إلى هلكوا قال وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اي وما ظلم الله الكافرين بعد أن قام عليهم الحجة بإرسال غسف وإنزال الكتب ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بالكفر والمعاصي ومخالفة الرسل فاستحقوا عذاب الله فاستحقوا عذاب الله قال فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فنزلت عليهم عقوبات اعمالهم التي كانوا يعملونها وحاق بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذكروا به فأصابهم سيئات ما عملوا وتأمل أخي الكريم أن السيء سمي السيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة أي فأصاب أولئك الكفار من الأمم الماضية الذين فعلوا فعل مشركي قريش عقوبات كفرهم وأعمالهم السيئة التي اكتسبوها وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي ونزلوا وأحاط بالكافرين عذاب الله الذي كانوا يسخرون منه ومن الرسل إذا توعدوهم به من فوائد الآيات أولا فضيلة أهل العلم وأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه إذن العلم منزلة عظيمة فمن حمل راية العلم عليه أن يصونه وأن لا يدنس هذه الرايه أبدا فهذه راية مرفوعه في الدنيا مرفوعة في الآخرة من أدب الملائكة مع الله أنهم أسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا إنا نعلم ما كنتم تعملون وإشعارا بانه ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله من كرم الله وجوده ان يعطي أهل الجنة كل ما تمنوه عليه حتى أنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم العمل هو السبب والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار وذلك يحصل برحمة الله ومنته على المؤمنين لا بحولهم وقوتهم هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد